قل لنفس انقلبت ما في ا ل أ ر ض اكلت به واسروا الندامه لما ر أ و ا العذاب ورضي بينهم في ا ل ق ص ر وهم لا يؤلمون الا ان لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض الا ان و ع د الله ح ق ر ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت موسوعه النابلسي في الصدور ك ذ ورحمة ل م ن ل ب ف ض ل ا ل ل ه و ر ح م ت ه ف ب ذ ل ك ف ل ي و ا وقيروا م ا ي ه وما ظن الذين يسرون على الله الكذب يوم القيامه ان الله له فضل على النار ولكن ا ك ث ر ه ا لا يشكوون ن م ا تتلو ه من ولا تعملون, ولا تعملون من عمل القرآن ولا لا يعزو ش ر ب ك من ق ا ل ه د ل أ ر ض ولا ل ا ك ه دعويه ل ا غير ربحيه ذات مضمون ولا اجتماعي في لهم بشرة في الحياة 「だって」